119. لذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 110. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم 111. فكاد السماوات يتفطرن من فوقهم 112. والملائكة يسبحون بحمد ربهم 114. ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم 115. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفير عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أُوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق الجنة وفريق في السعير 127. ولو شاء الله نجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير 128. أم اتخذوا من دونه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 119. ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 110. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم 111. شرع لكم وصَاهِيهِ نوحًا وَالَّذينَ أُوحِيَنَا وَالَّذينَ أُوحِيَنَا إِلَيكَ وَمَا وَصَينا بِهِ إبراهيمٌ وَمَا وَصَينا بِهِ إبراهيمَ وَموسى وعيسى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 بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أولثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهوالهم 129. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 120. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير 125. والذين يحال وجيب له حجتهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب وله عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلّمون أنها الحقيقة ألا إن الذين يمارون في الساعة ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف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 113. يقولون افترى على الله كذبا 114. فإن يشأ الله يختم على قلبك 115. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدون من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسّط الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 أبكم من نصيبة فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير وما أنتم في الأرض وما لكم من دون الله واله ولا نصير ومن آياته الجواب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 119. ومتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا, للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 110. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفراحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شغرى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها 119. فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 110. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم, فأولئك ما عليهم من سبيل 111. إنما السبيل على ويبغون في الأرض بغير الحق هؤلاء إن ك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِنْ لَمْ غا يقولون يقولون هل انا مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون ينظرون من طرف خفي وقال الذين الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 119. إن عليك إلا البلاو وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.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 وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا الوم وراء أَوْ من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا أمرنا ما كنت تدري من الكتاب وللإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي تهدي إلى صراط مستقيم